وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس هنا التوقيت لرمي الجمار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لا ترمى الجمار في الأيام ليش؟ الثلاثة نحن قلنا الآن قلنا الرمي كم قسم قسمانه جمرة العقبة قسم مستقل لها توقيتها وقتها المستقل الأيام الثلاثة وهي ما بعد يوم العيد أول أيام التشريق وهو ثاني يوم العيد ثاني أيام التشريق وهو الثالث بعد العيد ثالث أيام التشريق وهو الرابع بعد العيد والأول والثاني المعنيان فمن تعجل في يومين ومن تأخر أي للثالث فيقول ابن عمر هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق لا تربى فيها الجمار إلا بعد الزوال هذا نص ابن عمر وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء والذي أرشدنا إليه وأمر بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهو قول الأئمة الأربعة هناك قول عن عطاء او عن فلان او عن فلان يجوز قبل الزوال، ولكن اذا قلنا قيل وقال المجال واسع ولكن الاسوى والقدوة فين اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم افعاله تقتضي او, أو تحتمل تحتمل الوجوب وتحتمل الافضلي يحتمل انه فعل الافضل ولكن حولنا عليها قال خذوا عني منازكك. وما رمى في ايام التشريق الثلاثة الا بعد الزوال اي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر بعد الزوال ويش وقبل صلاة اذا رمي جمار الايام الثلاثة يبدأ بعد الزوال متى ينتهي عند احمد ينتهي بغروب الشمس اللي هو وقت الاداء ويمتد القضاء فيما بعد وعند الائمه الثلاثة يمتد إلى الفجر إلى فجر اليوم الثاني أما القضاء فالى بقية الأيام كما تقدم لنا وعلى هذا ابن عمر حينما يقول ذلك يقوله برأيه ولا أخذل عن رسول الله أخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تجدون في بعض الأقوال عن بعض الأحناف أن اليوم الثالث اللي هو الأخير يجوز رميه قبل الزوال ولكن المنصوص في كتبهم وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز إلا بعد الزوال وجهة نظر بعض الأحناف القائلين له الحق أن يترك هذا اليوم ولا واجب عليه فيقولون يجوز أن يتركه ويتعجل في يومين فلا إثم عليه فإذا جلس ورمه قبل الزوال فلا يبقى البقاء والرمي قبل الزوال أحسن من التارك بالكلية. ولكن الإمام أبا حنيف رحمه الله وأئمة الأحناف المتقدمين يقولون لا هو إن راح فلنطلبه بشيء وإذا جلس لزمه بأحكامه وإذا جلس إيش لزمه بأحكامه وحكم الرمي يكون إلى بعد الزوال الحب يروح من أمس ما شغل فيه يروح في يوم ما علينا فيه سبيل الله سبحانه اخلى سبيله فلا اثم عليه لكن يتأخر ويخ... ويخبط في العام إذا تأخر التزم وإذا مثل الإنسان بين المغرب عشه وجالس هل عليه صلاة ها؟ لكن لو قام وقال أصلي ركعتين بدل الوقت واسع والمسجد النبوي الصلاة بيقال الله اكبر دخل في الصلاة ولا لا بعد شو يقول لا بلاش يكفي ركعة واحدة بلاش يكفي سجدة واحدة في ركعه هل يقبل منه طيب هو كان يمكن نترك ركعتين ولا لا كان يمكن لكن لما دخل فيها ايش لزمته بلوازمها وعلى هذا ما ينقل عن الاحناف بعض الكتب بانهم يجوزون اليوم الاخي قبل الزوال لانه من حقه ان يترك نقول هذا غير صحيح نعم